لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدهم هوى وأذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا فيقول الذين ظلموا ربنا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 إن الله سريع الحساب هذا بلاو للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب